وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَوَيْلٌ لِلَّذِينَ تَكْفُرُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين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 لهم الذي اختلفوا فيه وهدى, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنت تَصْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا ذكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لا ايه للقوم يعقلون واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومنا الشجر وم يعرشون ثم مَكُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُنُولًا يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَامٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانٌ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 وَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَالُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجَحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ما السماوات والارض شيء ولا يستطيعون فلا تضربوا لل